ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبهكم بما كنتم تعملون يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فسعوا الى ذكر الله وداروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون فاذا قضيت الصلاه فانشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واذا راءت تجاره او لهون انفضوا اليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من الله ومن التجاره والله خير الرازقين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 و وبال امرهم ولهم عذاب نليم ذلك بانه كانت تاتيهم رسلهم بالبينات فقالوا وبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب ومن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 واطيعوا الله واطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفو وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم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 وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظالم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغنا أجلهن فامسكوهن بمعروف أو بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم لا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فوحسبه ان الله يبلغن امرها قد جعل الله لكل شيء قدرا ولا يئسن من رحمة المحيط من نسائكم وان ارتبتن فعدتهن ثلاث عشرة ولا لم يحيض واولات الحمل اجلن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من امر يسرا ذلك امر الله ينزله اليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا اسكنهن من حيث سكنتم من وجودكم ولا تضارون لتضيقوا عليهم وإن كن أولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن وجورهن واتمروا بينكم بمعروف وإن تعسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو ساعة من ساعته وما قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قرية عاتت عن من ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا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 عليه عرف بعضه وعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوب إلى الله فقد سغت قلوبكما وإن تظهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهر عسى ربه انطلق كنا يبدله عزواجا خيرا من كنا مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وابكارا يا أيها الذين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 يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما كنتم تعملون يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا عسى ربكم ويكفر يكفر عنكم سيئاتكم ويرخلكم جنات تجري من تحتها الانهار تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم يقولون ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. يا أيها النبي اجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبيس المصير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 إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير واسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الارض ذنولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور امنتم من في السماء ان يخسف بكم الارض فاذا هي تمور امنتم من في السماء ان يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن الا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن امتك رزقه بل نجو في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه يهدى أم مَن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم واجعل لكم السمع وَالْأَبْصَارَ بصار قَلِيلًا فئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي في الْأَرْضِ في تُحْشَرُونَ وَيَقُولُونَ تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَتَ سِيَةُ وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا لِهَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ قُل رَّأَيْتُمُ إِنْ اللَّهُ وَمَن مَّعِي أَوْ رَحِمَنَا يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِنَا ۖ قُلْ هُوَ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَأَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ قُل بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ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 إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة الى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهموا ويهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فلياتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعتنا بصارهم تراقوا ذلة وقد كانوا يدعون دعونا إلى السجود وهم سالمون، فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إنك إدينتي.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 بسم الله الرحمن الرحيم الحاقه ما الحاقه وما ادراك ما الحاقه كذب الثمود عاد بالقارعه فأما ثمود فهلكوا بالطاغية وأما عاد فهلكوا بريح صرصر عاتية سخرا عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومة فترى القوم فيها صرع كأنهم أجاز نخل خاوية فالترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمتفكات بالخاطية فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة أذن فإذا نفخ الصور نفخة واحدة الأرض ويومئذ وقعت وقعت وانشقت السماء فهي يومئذ واهيت والملك على ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ تمانيه يومئذ ترادون لا تخفى منكم خافيه فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول ها مقرون كتابه اني غرنت اني ملاق حسابي فهو في عيشه واضيه في جنه عاليه قطوفها دانيه كلو وشربوهني ام بما اسلفتم في الايام الخاليه واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لموت كتابه ولا در ما حسابي يا ليتا كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوا فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ضرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام لله من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون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 ولو تقول علينا بعض القاول لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من حد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحصرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سال سائل بعذاب واقع للكافرين ليسنا مدافع من الله ذي المعارج تعرج الملائقة والروح لي في يوم كان مقدار خمسين ألف سنة تصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا دون له قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميم يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببني وصاحبته واخي وفصيلته التي تؤوي ومن في الأرض جميعا ثم ينجيكا لا إنها لضوى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فاوعا إن الإنسان خلقان وعن إذا مسته الشر جزوعا وإذا مسته الخير منوان إلا المصلين الذين ومعلى صناتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم والمحروم والذين يصدقون نبي يوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غير مامون والذين امنوا فروجهم حافظون الا على ازواجهم وما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم المعادون والذين هم لامتهم عادوا امراء والذين هم بشهادتهم قائمون والذين هم على صلاتهم محافظون اولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطين عن اليمين وعن الشمال عزين ايطمع كل امرئ منهم هو ايود جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغاربين لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن مسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداد سراعا كأنهم إلى نصب يوفرون خاشية نبصار تراقم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى ينذر من قبل يوم عذاب نليل قال يا قومي إني لكم نذير مبين عبد الله واتقوه واطيعوا يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى جنم مسمى ان جل الله إذا جاء لا يؤخرن وكنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابع في اذان مستخشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم واسررت لهم اصرارا فقلت استغفروا ربكم وإنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقاروا وقد خلقكم واطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فينا نورا وجعل الشمس سراجا والله وانبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح ربنا معصوني واتبع من لم يزده ماله ولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تظرون آلياتكم ولا تظرون ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا وقد كثيراً ولا تزيد ولوالدي ولما دخل بيتي ممن والمؤمن والمؤمنات، ولا تزيد الظالمين إلا تباراً.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 وَإِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعْ إِلَىٰ هَٰذَا فَمَن يَسْتَمِعْ رَّصَدًا و انا لا ندري اشر نريد بمن في الارض امراد بهم ربهم رشدا و انا منا الصالحون و منا دون ذلك كنا طرائق قددا و انا ظننا ان لن نعجز الله في الارض و لن نعجزه هربا و انا لما سمعنا الهدى امنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخس و لا رهقا و انا منا المسلمون و منا القاسطون فمن اسلم تحروا رشدا و اما فكانوا لجهنم حطا و لو استقاموا على طريقتنا اسقيناهم ماء انغداق لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه نسلك عذابا صعدا وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا وانه لما قام عبد الله يدعو كادوا يكونون عليه لبدا قال انما ادعو ربي ولا اشرك به احدا قل انني لا املك لكم ضرا ولا رشدا قل انني لن يجيرني من الله احد ولا نجد من دونه ملتحدا الا بلاغا من الله ورسالاته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 يا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نصفه وَانقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّا شَاهِدُونَ لَيْلِيًّا أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَى وَمُقِيلًا إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهل قليلا ان لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابنا لمن يوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ وَأَخْذُهُم وَبِيلًا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلِ الْوِلْدَانَ شِيبًا السماء مُنْفَطِرًا بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ ربه سَبِيلًا ان ربك أعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثي وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوا فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى آخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوا عند الله وخيرا وعظم اجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم يا أيها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنون تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ظني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تميدا ثم يطمع أنا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 لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجنة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناضرة ووجوه يومئذ باصرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراق يوقين من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق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 أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ هل على الانسان حير من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة نمشاج نبتليه فاجعلناه سميعا بصيرا؟ إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا؟ إنا أعتدنا للكافرين سلاسنا وأخلالا وسعيرا؟ إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا؟ عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا؟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 ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم مماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاة نحيا أوامواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات واسقيناكم ماء فراتا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 ويل يومئذ للمكذبين واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فباي حديث بعده يؤمنون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 وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ الفافا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فتاتنا فُوَاجًا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 بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة نبصا وخاشعه يقولون إنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاصرة فإنما هي زجرة واحدة فاذا هم بالساهرة هل تاك حديث موسى اذ نادى ربه بالواحدة فقال اذهب الى فرعون انه طوى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى فراه الايه الكبرى فكذب وعصى ثم ادبر يسعى فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى فأخذ الله نكال الآخرة ولولا إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقنا من السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها وأخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها أخرج منا ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم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 بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه لعما وما يدريك لعله يزكى أو يتذكر فتنفعه الذكرى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 بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كولت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سجرت وإذا العشار رطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموهودة سئلت بأي ذنب قتلت وَإِذَا الصحف نشرت وَإِذَا السماء كشتت وَإِذَا الجحيم سحرت وَإِذَا الْجَنَّةُ أُسْلِفَتْ علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إِذَا عسعس والصبح إِذَا تنفس إِنَّهُ لقول رسول كريم ذي قُوَّةٍ عند ذي العرش مكين مطاع تم أمين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 إن البرار لفي نعيم وَإِنَّ الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أَدْرَاكَ ما يوم الدين ثم ما أَدْرَاكَ ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا ولمر يوميذ لله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 وما أرسل عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على لرائك ينظرون هل توب الكفار ما كانوا يفعلون إذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وعلقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما منوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى آله مسرورا وأما منوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظنا لن يحور بلا إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسقل تركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمن الشهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شيد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 إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك لعل الذي خلق فسوى والذي قدر فادا والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى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 حامية تسقى من عين نانية ليس لهم طعام الا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغيه فيها عين جارية فيها سر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة افلا ينظرون الى لبن كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذك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 الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك نبي المرصاد فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهالني كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام مسكين وتاكلون التراث اكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا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 ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد ايحسب ان لن يقدر عليه احد يقول أهلكت مالا لبدا ايحسب ان لم يره احد الم نجعل له عينين ولسان وشفتين وهديناه النجدين فلقتحم العقبه وما ادراك ما العقبه فك رقبه او في يوم ذي مسغبه يتيما ذا مقربه او مسكينا ذا متربه ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة اولئك اصحاب الميمنه والذين كفروا باياتنا هم اصحاب المشؤمه عليهم نار مضده والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهر اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالفهما فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب الثمود بطغوها إذ بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها, فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والنسى إن سعيكم نشتا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 إِنَّ عَلَيْنَا هدى وَإِنَّ لَنَا نارا تلضى لا لا لا نَارًا لا لَا لا إِلَّا لا لا لا لا وَسَيُجَنَّبُ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وللاخره خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى الم يجدك يتيما فاوى وجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى فاما اليتيم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر واما بنعمه ربك فحدث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 اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك اكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم كلا ان الانسان ليطغى اراه استغنى ان الى ربك الرجوع ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى ارايت إن كان على الهدى ومر بالتقوى ارايت ان كذب وتولى الم يعلم بان الله يرى كلا لئن لم ينته نسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو ناديه سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد وقترب إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر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 رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحالها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليوروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره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 ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علما اليقين لترون الجحيم ثم ترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم والعصر إن الانسان لفي خسر إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أَنَّ ماله واخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أَدْرَاكَ ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على لفئدة إنها عليهم موسدة في عمد ممددة ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طير نبابي لترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف ماكول لإيلا في قريش إيلا فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب البيت الذي أطعنهم من جوع وآمنهم من خوف أرايت الذي بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساوون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو لابتر